بسم الله الرحمن الرحيم يا من أشغله أهل الأرض بأسواقهم ومسابقاتهم تعال يا من أتعبه الدخان تعال, تعال. فيا من أجرم وزنى وأعد له تنور من النار هذا الشهر, هذا الشهر. يناديك أخي الغالي وينادين وتوبوا <تصفيق> إلى الله وتوبوا <تصفيق> إلى الله لو تكلم رمضان حبيب الغالي خذها مدول البشهد كان مذ أن دخلت وانا في عجب لما رأيت سيارات الشرطة عند الباب معتاد ان ارى سيارات المرور لتنظيم السير نعم لكن سيارات شرطة لاول مرة اراها هنا دخلت في المسجد فرأيت الناس معظمهم قيامة لو تكلم رمضان فماذا سيقول لقال رأيت شياطين الإنس ترعد وتزبط وبالضلالة تجتهد لتجعل من أيام رمضان نوم عن الصلوات في النهار وغفلة إلى وقت الأسفار فما لهؤلاء القوم لا يكادون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 ثم مات. مات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم لو تكلم رمضان لو تكلم رمضان في سيارة مجموعة شباب واحد منهم راكب في الخلف والسائق مسرع بسرعة عالية ويفحص الشوارع اللي وراء أنطقه رب البريات قال للسائق يا فلان هد هد ترى ما قدمنا شيء ترى ما قدمنا شيء فإذا السائق ثم ضربت تلك الكلمات في ذاك القلب. هد هد ترى ما قد ترى ما قدم. إنما يتذكر أول الألباب لو تكلم رمضان يا من سهل عليك الشكوى تعال واشكو إليه قل يا رب لبست ثوب رجاء والناس قد رقدوا يقول والله وقمت يوفر. أشكو إلى مولاي ما أجدو. وقلت يا عدتي في كل نائبة المختار في الشريط الإسلامي تقدم, تقدم لو, لو تكلم رمضان للداعية عبد المحسن الأحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه فأبا أكثر الناس إلا كفورا سبحانه ما أحلمه سبحانه ما أجوده وما أكرمه لم يعاجل من عصاه ولم يخضل من سعى لرضا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين المحسنين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين لو تكلم رمضان ماذا سيقول وبأي الكلمات سيبدأ هل سيستبشر أنه مر على أقوام مثلنا أم أنه سيعاتب أكثرنا أتراه مشتاق للقائنا؟ أم أنه ينتظر بفارغ الصبر فراقنا لو تكلم رمضان لا صرخ في الكون صرخات تهتز لها الجبال والراسيات ولتلا عد المسامع لا بل عد القلوب آيات تنصت لها الأرض والسموات ولقال وما أكثر الناس ولو حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بل لقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلا الناس بلهم أضل سبيله بل ضج لها الفضاء ولا خشعت لها الأرض والسماء من كلام رمضان الذي كان يمر على أقوام قبلنا ورأى منهم ما رأى ماذا رأى منهم رأى منهم الصيام لا أعني الجوع أعني الصيام رأى منهم القيام لا أعني وقوف الأجساد بل أعني القيام لقال رأيت القلوب في يزداد خشوعها ورأيت عيونا تفيض لله رغبة ورهبة دموعها أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل أليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لقال رأيت رجالا ونساء تفطرت قلوبهم وتاقت نفوسهم شوقا لي كشوقي لهم منهم كثير تحت الأرض ماتوا وأنا شاهد لهم يوم العرض الأكبر على الله أنهم وفوا وأحسنوا صامت جوارحهم يوم أسرفت بالمعاصي جوارح الجائعين لم تفوتهم تكبيرة الإحرام يوم نامت عن الصلوات أعن الجائعين الغافلين الذين قال عنهم حبيبنا عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لو تكلم رمضان لصاحبنا قائلا باب الريان ليس للجائعين وإنما للصائمين كما قال الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى روحي له الفدا باب الريان يدخله الصائمون فمن رأى لسانه على الغيبة تجرأ وعلى الغزل والسباب والكذب فليعلم أنه جائع ولا والله ليس بصائم قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما معنى هذا الكلام أي من ليس عنده استعداد أن يرد كلمة تغضب ربه جل جلاله أو أن يرد نظرة تغضب ربه جل جلاله فليس لله حاجة في أن يجوع بطنه بالجوع والعطش من المأكل والمشرب فلنسأل رمضان كيف نعرف ونحن عبيد لله جل جلاله من هو صائب منا ومن هو جائع لو لا لأجاب قائلاً لكل قلب من قلوبنا هل جرأتك على المعصية قبل رمضان كجرأتك الآن في رمضان فإن كانت الإجابة بنعم فلا والله ما صمت وإنما أنت جائع ودليله قول الحق جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين, على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم, ماذا؟ لعلكم تتقون لو تكلم رمضان لقال هل تقرؤون كلام الله يا مسلمون بل أهم من ذلك هل تفهمون ما تقرؤون لم يقل ربي عن الصيام جل في علاه لعلكم تجوعون ولا لعلكم تعطشون بل صدع بها القرآن واضحة جلية أوضح من الشمس في وضح النهار لعلكم تتقون وإذا لم يتحقق لنا عباد الله ما بعد لعلكم فلنراجع ما قبلها وما أحوجنا أن نراجع ما قبلها المعنى إذا مرت عليك ساعات رمضان ومضت أيامه ولياليه ولم يزدد فيها من الله خوفك ولم يخشع فيها لله قلبك ولم تقضع فيها لله جوارحك بل ولم تغير ما يغضب الله جل جلاله لما يرضيه فاعلم أن نسمك في صحائف الجائعين ولم تنضم في سلك الصائمين ولم تدق ما الصادقون ولم تفهم قوله جل في علا لعلكم تتقون فما أحوجنا أن نراجع صيامنا لو تكلم رمضان لقال كم من جائع يظن أنه صائم ويحسبون أنهم مهتدون وكم من خاسر يحسب أنه فائز قل هل ننبئكم بالأقسرين أعمالا نعم يا رب نبئنا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع والمصيبة ويحسبون أنهم مهتدون لو تكلم رمضان لصرخ في وجهه وفي وجه كل مسلم ولقال إنما هي أيام معدودات قالها رب الأرض والسماوات لم يقل شهور ولم يقل أسابيع قال أياما معدودات سبحانه أياما نعم والله يبدأ رمضان فنبارك لبعضنا البعض ثم نبارك مباشرة بالعشر الأواخر ثم ذهب رمضان ولم ندري وكأنه ليلة أو ليلتان ويحسبون أنهم مهتدون لو تكلم رمضان لقال رأيت محمدا روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام رأيته وهو ينفق ماله في الليل والنهار نسي نفسه ليرضى عنه الواحد القهار كان جوادا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان جوادا في شعبان وفي شوال وفي رجب ولكن إذا جاء رمضان يتغير هذا الجود فكان أجود ما يكون بأبي وأمي في شهر رمضان بل كالريح المرسلة في رمضان يريد أعلى الجنان فماذا نريد أنا وأنت وأنت أخيتي وماذا سيقول عنا لو تكلم رمضان لو تكلم لقال إن كان هذا كرم رسول الكريم جل جلاله فكيف بكرم الكريم سبحانه الذي أرسله فكيف بكرم الله في رمضان فكم منا من ضاع وضيع هذا الكرم من رب العالمين رآه أعني محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام رآه وهو يقبل على مئزره فيشد مئزره ويحيي ليله بالقيام ليرضى عنه ذو الجذال والإكرام فبالله عليك كيف رآني ورآك رمضان فأين نكون في ليالي رمضان لو تكلم؟ لقال يا من أشغله أهل الأرض بأسواقهم ومسابقاتهم ومسلسلاتهم هل رأيت من شغلوا بمن في السماء جل جلاله وتقدست أسماؤه وجل في علاه لو تكلم أعني رمضان لقال رأيت شياطين الإنس تصفد فماذا تغير في حياتي وحياتك يا من تعذرنا كل ما عصينا قلنا الشيطان الشيطان لو تكلم رمضان لقال رأيت شياطين الإنس ترعد وتزبد وبالضلالة تجتهد لتجعل من أيام رمضان نوم عن الصلوات في النهار وغفلة إلى وقت الأسحار سبحان ربي جل جلاله لو تكلم رمضان لقال رأيت أبواب النيران تغلق ولم يبق منها باب فماذا غير هذا في حياتي وحياتك أخي الغالي وأخت الغالية هل تعلم ما معنى فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران هل دخل هذا الكلام في قلبي وقلبك تعلم أنها في ليالي رمضان مفتحة لو تكلم رمضان لقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون لا يكادون يفقهون حديثا كم من مريض لو زرته لوجدت لو الله الكريم جل جلاله عند ذاك المريض فكم بقي من رمضان وكم من مريض تعرف وكم من دقائق في وقتك الآن لو تكلم رمضان لقال لو عرفتم قدرة كبيرة الإحرام لأتيتم لها على الأعين مستشعرين عظمة العظيم ذو الجلال والإكرام لو تكلم رمضان لقال رأيت أقواما تركوا كتب الحديث والفقه بل والتوحيد والأحكام ليتفرغوا لتدبر القرآن فما الذي أشغلني وإياك عن القرآن لو تكلم رمضان لقال وقال الرسول يا رب إن قومي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن كنت قد هجرته في شعبان ورجب وشوال فانتبه أخي الغالي واحرصي أختي الغالية شهر رمضان الذي أنزل فيه الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فهل هداك وبينات من الهدى والفرقان هل بين لك الطريق فغيرت من العصيان إلى مغفرة الرحمن لو تكلم رمضان لقال في أذني وأذنك يا من أردت الله أن يصلك ويوسع لك في رزقك وينسئ لك في أجلك أين أنت من صلة الأرحام كم لك من عم ومن خالة ومن عمة ومن أخ ومن أب ومن أم كم قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه ويطيل في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه فكيف رآك رمضان لو تكلم لقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لو تكلم رمضان لقال رأيت أقواما قبل عام ولم أرهم هذا العام هم تحت الثرى هذا اليوم منهم من سأكون له حجة فهني الله. ومنهم من سأكون حجة عليه ضيع عظيم الفرص في رمضان وهيهات هيات أن أعود له هكذا يقول رمضان وأنت اليوم أخي الغالي وأخيتي فوق الثرى فافعل ما شئت فليس لك إلا ما قدمت وأن ليس للإنسان إلا ما ساء وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء اللوفا افعل ما شئت فأنت فوق الثرى إن الذين يلحدون في آياتنا في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خيرا ان من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لو تكلم رمضان لقال اعملوا ما شئتم ولا تنسى آخر كلمتين في الآية إنه بما تعملون بصير سبحانك لو تكلم رمضان لقال رأيت وانظر إلى الغبطة فإن لم يذرف لك دمع فليذرف الآن وإن لم يخشع لك قلب فليخشع الآن من كلام رمضان وهو يحدثك الآن رأيت من رفعت أسماؤهم من العتقاء ورأيت من ازداد شقاء في رمضان فوق الشقاء فأيهم أنت فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقاء لو تكلم رمضان لقال في كل ليلة من ليالية يعتق أقوام بأسمائهم من النيران تسطر أسماؤهم في صحائف أهل الجنان ما أجمل ساعاتهم بل لحظاتهم أقوام اشتاقت قلوبهم بل اشرأبت نفوسهم وهم يتسحرون يفكرون كيف في هذه الليلة ترفع أسماؤهم في صحائف العتقاء فتجده أول من يدخل المسجد لصلاة الفجر يدعو ربه أن يعينه ويختصه برحماته جل جلاله فوالله إن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده والله لن تنالها بنسب ولا بحسب ولا بقوة ولا بمال ولكن بتوفيق العزيز المتعال ومن يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هديه فقد هدي إلى صراط مستقيم فتعال وانطرح إلى ربك جل جلاله وقل يا ربي أسألك أن لا يسبقني إليك أحد يا ربي أسألك عونك فوالله إن لم يُعِنك فمن ذا يعين؟ يا من اعتاد لسانه لرفع الشكوى للبشر هل ذقت طعمها هل جربت لذتها وأنت ساجد تبث شكوىك لرب البشر لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولايا ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكي إليك أمورا أن تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مدت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد سبحانه جل جلاله لو رفعت هذه الشكاوى كم منا يا جماعة من تجري الكلمات على لسانه كالنهر الجاري حينما يشكو البشر وحينما يسجد العظيم رب البشر تضيع الكلمات ما تعود يشكو لله عز وجل إذا اشتكى لمن يحب من خلق الله الضعفة ترى من السهل عليه أن تذرف دموعه وهو يشكو لمخلوق ضعيف لكن لم يذقها من سنين أن يشكو لرب العالمين ثم تذرف الدمع لرب العالمين ما هو يقول يا ربي أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها وهو يقول يا ربي أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مخزي ولا مفتوم تجده يشكو للبشر عندي ذنوب ويمصل للناس والدعاة عندي ذنوب كيف أهجرها وكيف أتخلص منها يا ليته قالها لرب العالمين وهو ساجد يا ليته قالها اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان يا ليته قالها للعظيم جل جلاله يا ليت الفقير عرف طريق الغني ويا ليت الضعيف عرف طريق القوي ولا أقوى من الله يا ليت المسكين عرف طريق رب العالمين أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون اللهم يا رب اجعلنا كما تحب ولا تجعلنا كما نحب ويصرنا سبل لو تكلم رمضان، لقال وهو يرى أبواب الجنان تفتح لكن لمن؟ وليمن؟ قام فما قام ربي جنتان. اقرأ صفاتهما في صوت الرحمن حتى يشتاق قلبك وتشرائب نفسك. اقرأ ذوات أفنان. اقرأ مدهامتان وقرأ ما معنى هذا الكلام؟ لو رأيتهما لعرفت ضعف عقلك. وضيق أفقك وقصور آمالك وطموحاتك ولأجل هذا أراحك الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم رسالة ممن خلق الجنان وخلق عقل الإنسان رسالة أصدق من الصدق وأوضح من الشمس قال عليه الصلاة والسلام فيها أي في التي فتحت في أيام رمضان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لو حدثك أهل السفر كلهم أجمعون والله لم تسمع في حياتك بما في الجنة التي فتحت أبوابها في أيام رمضان ثم قال صاعقة من السماء قال ولا خطر أي لا تتعب قلبك ولا نفسك ولا عقلك لو تفكر ما حييت منذ أن ولدت إلى أن تفارق الدنيا تفكر في أجمل مخلوقات الله لن يخطر على قلبك ما في الجنة ولا على عقلك لو تفكر في أجمل المناظر في حياتك أجمل النساء أجمل القصور ولا خطر على قلب بشر كذا حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي لو تكلم رمضان لهمس في أذن كل عاقل وعاقلة إذا كان خلوف فم الصائم أي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم يقول عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك فكيف إذن بسجوده وركوعه فكيف إذن بصيامه وقيامه بل كيف بصدقته وإحسانه وكيف بتدبر آيات قرآنه هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام حبيب الغالي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 حبة من تأمل حال هذا الرجل وحال ختامه نحسبه والله حسين والله لا نملك إلا أن نقول اللهم ارزقنا الصدق معك اللهم ارزقنا حسن الختام يا رب العالمين فلو تكلم رمضان هل سيشهد لك بخير لو تكلم لقال هنيئا للمحسنين من هم المحسنون يا رمضان كانوا قبل ذلك محسنين ما عملهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالي حق للسائل والمحروم هذه أعمالهم نعم نحن أيضا لا نهجع في الليالي إلا قليلا لكن في ماذا هل أسهرنا الذي أسهرهم هم بالاسحار يستغفرون مع أنهم محسنون فما بالنا نحن المقصرون أكثرنا أين في المقاهي ضائعون أو في الأسواق يهيمون، أو بأعراض المسلمين يخوضون، أو على الفضائحيات عاكفون لو تكلم أعني رمضان لقال ألا يظن أولئك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو تكلم لصاحبنا قائلا والله لستم سواء ليسوا سواء لأقسم برب العزة والجلال إن سعيكم لشتان لقال رأيت أقوام يتقربون إلى الله العظيم راكعون ساجدون في أحب بقاع الله إلى الله أعني في المساجد ورأيت أقواما هنا في أبغض بقاع الله إلى الله أعني الأسواق فقد صح الخبر عن سيد البشر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام حين قال أحب بقاع الله إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها حبيبي لو تكلم ماذا سيقول لي ولك سيقول يا من غره حلم الله عليه أو أخذ ينظر في من يفري في أعراض المسلمين إما مجالسة أو عن طريق إحدى القنوات ويستهزئ بالدين تذكر قول الله جل جلاله وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم فقد سمع أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث وير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فإن رضيت أن تجلس معهم أو تستمع لكلامهم أو تنظر لمسلسلاتهم فاعلم أن الله قد ذكر منافقون وكافرون في الآية والله لم تخرج من هؤلاء وهذا كلامه جل جلاله ومن أصدق من الله قيل قال محمد روحي له الفذا عليه الصلاة والسلام قال محمد روحي له الفذا عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر فقال آمين وهو يرددها بأبي وأمي ثلاثا قال آمين آمين آمين قيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين ثلاثا قال الأمر اتصل بالسماء قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني انظر في اللحظات الحرجة يقول إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين قال فقلت آمين تخيل لو قال لك رمضان هل رضي عنك ربك أم أنت ممن تعرض لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام دع النبي عليه الصلاة والسلام دعوات لو دعية بها على جبل لسخ، فأبعده الله، أبعده من أين؟ هناك أقوام عرفوا قدر رمضان والسابقون، السابقون منهم أولئك المقربون، هؤلاء مقربون؟ لم يدع عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لم تضع عليهم ساعات رمضان وهم في فري في أعراض المسلمين ومشاهدة وانتهاك لحرمات المسلمين وكلام في المسلمين وبيع المحرمات للمسلمين وأكل الربا وهلما جرى لكن هذا الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هل مر بك لحظة وأنت ساجد قلت اللهم لا تجعلني من هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله فأبعده الله فأدخله النار دعوة الداعي فيها جبريل أعظم ملك والمؤمن فيها محمد عليه الصلاة والسلام أعظم رسول والذي سمعها ويجيبها هو أعظم عظيم جل في علا هل تظن حين أقنعني وأياك أبليس وقال هؤلاء أقوام لست منهم هل صدقت ولا قد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين اللهم اجعلنا الله يعدهم ويمنيم يعدهم قل له أنت أمورك طيبة وهو نايم عن صلاة العصر نايم عن صلاة الظهر وأموره طيبة قام لصلاة المغرب فأفطر ثم أشعل السجارة وأبليس يقول له أمورك طيبة أخذ ينظر في ويقلب القنوات في نساء العالمين ويقول له أمورك طيبة أخذ يعاكس النساء في الأسواق وأمورك طيبة أخذت تلبس تلك العباءات المخصرة والناعمة واللثام وتتزين حتى تفتن خلق رب العالمين جل جلاله وتحمل أوزارا مع أو قامت تستمع للأغنيات وتحلل المحرمات ويقول لها إبليس أمورك طيب يعدهم ويمني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ما أعظم الله لو تكلم رمضان لقال لو سمعتم كلمات الله جل جلاله وفهمتم قوله سبحانه وهو يقول أحل لكم سبحان الله سيحل لنا أمر الآن أحل لكم هل هو أمر من المنكرات لنقترفها في رمضان وغير رمضان لا آية هز الجبال أحل لكم ليلة الصيام ماذا أحل لنا يا رب أحل لكم ليلة الصيام الرفاث إلى إيش؟ نساء العالمين ومحارة رب العالمين لا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم سبحانك يقول إحمد الله إني أذن لك وأحل لك أن تقترب من امرأتك وتجامعها سبحانك فما بال هؤلاء القوم إذا يكادون يفقهون حديثا من يعاكسون والله لو تكلم رمضان لقال دارون يأكلوا ويتمتع ويُلهِمُ الأمل، فسوف يعلمون. نعم يأكل ويشرب ويفطر ويتمتع، وأخر أولوياته هل مرت عليه تكبيرة الإحرام اليوم، بل ألفت تركة اليوم، هل حفظ لسانه اليوم؟ أحبت الفضلة لو تكلم رمضان، لا هز القلوب قبل الأسماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى أن قال سبحانه جل جلاله في آخر الآية تلك حدود الله سبحانك تلك حدود الله فلا تقربوا كذلك يبين الله آياته للناس لماذا لما يا رب تبين لنا آياتك؟ لما تعلمنا حدودك يا رب؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سبحانك وحدثني أحد خطباء المساجد بجدة عن قصة حصلت في مسجده يقول أحد تجار جدة في مرحلة من مراحل حياته رأينا الرجل تغير يقول والله لم يكن المصحف فارق إلا في وقت صلاة يؤديه أو لقمة يطعمها أو وضوء يتوضأ أو نائم غير هذا المصحف في يده يقول عنده ثلاث مصاحف يقول مصحف في السيارة وهو مع السائق يقرأ ومصحف في البيت ومصحف عندنا في مسجد يقول ما كان يترك القرآن كان يختم في كل ثلاثة أو أربعية يقول ما أتيناه في مشروع إلا ورأيته كالسيل الجاري ينفق هنا وما يسمع بنصرة المسلمين في مكان طباعة أشرطة في مكان طباعة كتيبات أي أمر لله عز وجل نحسبه والله حسيبه ينفق فيه ولا يتردد يقول ثم كان يجمع الناس في كل يوم اثنين وخميس حتى يفطر في المسجد قال فأخذ سكان الحي يكتضون صار الصيام عنده يوم الاثنين والخميس تخيل في كل صيام يوم نافلة يبعد الله عن وجهك النار سبعين سنة قال فأخذ الأقوام يتوافدون في الحي يقول ثم جاء ذاك اليوم وكان من عادته أن لا ينصرف بعد الفجر حتى يتنس إلى الإشراق وهو يقرأ كلام الله عز وجل يقول ما دخلنا في يوم قبله يدخل قبل المؤذن مع مفتاح المسجد ندخل نراه نخرج نراه قال فكان ذاك اليوم لما صام في يوم الاثنين أو الخميس فأخذ يفطر هذا ويمد تمرة إلى هذا وكوب ماء إلى هذا في سفرة الإفطار في ساحة المسجد وهذا يدعو له بالرحمة وهذا يدعو له بمغفرة وهذا يقول جزاك الله خير وهذا يقول غفر الله لك والآخر يقول اللهم أحسن ختامة يقول ثم ذهب أمامنا يقول ثم توضأ ودخل المسجد قال فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم خر مية أمام الناس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى سبحانك يا عظيم انتقل من نافلة يقول الله جل جلاله هي لي وأنا أجزي بها إلى فريضة هي أحب افترض الله عز وجل بعد الشهادتين عمود الدين انظر كيف يختم الله لهؤلاء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً من لدنه تكفي وأجراً تكفي وعظيماً أعظم من أن تكفي فأخذت المصحف الذي في المسجد يقول ففتحته وكان آخر ما قرأ فيه قبل أن يقوم لسفرة الإفطار قال ففتحت قرآنه ومصحفه فوجدت الآيات التي وقف عندها إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سبحانك ما أعظمك فاستبشروا ببيعكم كبل الذي بايعتم به أخ الغالي أين أكثر وقتك هل هو أمام الإنترنت في الأثر من عاش على شيء مات عليه وفي صحيح مسلم قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من مات على شيء بعث عليه أو كما قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فذاك يحشر الصائمة وذاك يحشر مصليا وذاك يحشر مع صاحبته وذاك يحشر في زنا وذاك يحشر مخمورا وذاك يحشر اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لو تكلم رمضان لقال أنا ضيف كريم كنت أنتظر ستة أشهر يدعون حتى أحل عليهم ضيفا كريما بل إذا فارقتهم أخذوا يدعون الله جل جلاله أن أقبل منهم يقول عليه الصلاة والسلام جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه سبحانك يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم الملائكة هل تظن حبيب الغالي وأنت تسمعني الآن وأنت أخت الغالية أحاكي الآن قلبك هل تظن أنك في منزله حتى يقول الله لملائكته انظروا إلى أمتي ما تصنع فرحا بما تصنعين من دعوة النخير من قيام في الليل من تحشم وحجاب لا يلفت الأنظار هل رأىك تتذبرين القرآن؟ هل رأى العينين؟ وهي تذرف الدمع خشية لله سبحانه أحبة الفضل ما أحوجنا أن نفكر ونقف مع هذه الأحاديث وينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته ما قال ينظر الله إلى تنافسكم في المعاصي ذاك في القهوة يشيش والآخر يعاكس والآخر هناك منطرح عند قبر يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يقول جل جلاله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون فكم من مشرك وهو لا يعلم فهل سيباهي بك الملائكة أخي إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله أعوذ بالله من هذا الحال وأعوذ بالله من أن نحرم من رحمة الله جل جلاله فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل جنة إلا برحمة الله فأسأل الله أن لا يطردنا من رحمته يقول جل جلاله إن رحمة الله قريب من المحسنين لو تكلم رمضان لقال أما سمعتم حديث نبيكم عليه الصلاة والسلام حين قال للصائم. فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه سبحان الله لو تكلم لقال كم من صائم ليس له إلا فرحة واحدة الفرحة الأولى التي أشبع بها بطنه أما الفرحة الآخرة حين لقاء ربه فلا يجنيها إلا الصادقون من هم هؤلاء الذين زادهم رمضان تقوى وهدى يقول ربي جل وعلا والذين اهتتوا زادهم هدى وآتاهم تقوىهم فانظر هناك فرحة هنا حين تنطلق تلك اللقيمات إلى فمك وهناك فرحة حين تلقى رب الأرض والسماوات فأي فرحة ستنال والله لن ينالها الجائعون الذين لم يعرفوا من الصيام إلا جوع البطون يقول جل جلاله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا يوحظ عظ عظيم فهل صبرت؟ يا من أتعبه الدخان هنيئا لك برمضان فتعال إلى هذا الشهر العظيم تركته من النهار إلى المغرب ثم أفطرت بقي ساعة ثم تقف بين يدي ربك جل جلاله فانطرح بين يديه أعلم أنك تريد أن تقلع عن هذا البؤس وعن هذا العذاب فتعال وانطرح بباب رب الأرباب جل جلاله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك الذي يراك حين تقوم استشعر وهو يراك وأنت قائم وتقلبك في الساجدين سبحانه قل له يا رب أريد رضاك قل له يا رب أريد القيمة التي أدفع بها في كل يوم حتى أشتري ما يغضبك أريد أن أجعلها في كفالة يتيم في طباعة أشرطة في طباعة كتب أريد أن أضعها في يد أرملة تربي بها أيتامها يا ربي وعدت وعدك الحق أنه ما ترك شيء لأجلك إلا وعوضت خيرا منه اللهم يا رب ارزقني خشيتك في الغيب والشهادة استعم بربك سبحانه وتعالى فتعالى هلما إلى بيت ذاك الرجل في ليل الدجة من أهل السلف حينما قام يتهجد في الليل فرأى طفله الصغير يقوم بجواره ليكبر معه في الصلاة فأشفق عليه لصغر سنه وقال في برد الليل ومشقة السهر قال له القديابني فأمامك ليل طويل فقال له الولد فما بالك يا أبتي أنت قائم فقال يا بني قد طلب مني أن أقوم له فقال الغلام لقد حفظت فيما أنزل الله في كتابه إن ربك, إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا وثلوثا وطائفة من الذين معك فمن هؤلاء الذين قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال الأب إنهم أصحابه عليهم رضوان الله فقال الغلام فلا تحرمني من شرف صحبتك في طاعة الله فقال أبوه وقد تملكته الدهشة يا ابني أنت طفل صغير لم تبلغ الحلم بعد فإذ بالرد يكون أقوى من السؤال فقال الغلام يا أبتي إني أرى أمي كل يوم وهي توقد النار تبدأ بصغار الحطب قبل كبارها فأخشى أن الله جل جلاله يبدأ بنا يوم القيامة قبل الرجال إن أهملنا طاعته فانتفض الأب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 إنما يتذكر أولو الألباب فهذه الكلمات نطقت بها شفاة ذاك الصغير فبماذا نطقت شفاهنا يا معشر الكبار بأي شيء وبأي شيء قضينا الليالي هذا الشهر يناديك أخي الغالي ويناديني لما تكلم الله جل جلاله في صورة الأعراف وقال وعلى الأعراف رجال وعلى الْأَعْرَافِ رجال يعرفون كُلًّا بِسِيمَا سبحان الله من هم هؤلاء من أقوال أهل التفسير في أصحاب الأعراف أنهم من ذهبوا للجهاد دون رضا والديهم فحجبهم الجهادهم بعد فضل الله عن النار وحجبهم عقوقهم لوالديهم عن الجنة فصاروا في مقام بين الجنة والنار وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ينظرون لهؤلاء وينظرون لهؤلاء من شدة الموقف ومن عظيم الأمر ذكر الله جل جلاله صورة كاملة من أولها إلى آخرها باسم الأعراف ومن أهل التفسير من قال هم أقوام جمعت حسناتهم ثم جمعت سيئاتهم فتساوت الحسنات مع السيئات فلو زادت حسناتهم حسنة لرجحت الكفة ولن تقلوا من الأعراف إلى الجنان تخيل لو أن الله أنجاني وإياك من النار ثم كنت أنا وأنت من هؤلاء وإذا صُرفت أبصارنا تلقا أهل الجنة وهم فيها ينعمون ونادوا أصحاب الجنة آسalam عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صُرفت تلقا أهل النار وإذا صُرفت نار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وهؤلاء قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم كم مررت بأقوام لم يصلوا وأنت في طريقك إلى المسجد لو أنك قلت لهم أحبابي تقام الصلاة لرجع ميزان حسناتك ولا من أهل الأعراف إلى الجنة هل ستتمنى أنك يوم أن مررت بأصحابك وقلت السلام يا ليتك كملتها وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرجحت حسناتك ثم أدخلت الجنة لو أنك أخيت الغالية يوم أن رأيت المتبرجة في السوق قلت لها أختى اتق الله فالذي جملك وأنعم عليك لا تعصينه بنعم لرجحت موازين حسناتك ولأدخلت الجنة فكم نحتاج إلى تلك الحسنات وتلك الشذرات؟ وكم فرطنا فيها لا تمر على أحد إلا وقد سلمت اجمع حسنات وأنت تمشي ليتقل ميزان حسناتك وأن تقول لذاك الذي قد رفع على الغنى حبيبي قصر عليه الذي أعطاك هذا السمع قد حرم غيرك فلا تعصيه من نعمه وذاك الذي يمشي للمعصية ذكره وتلك التي لبست وهي عارية قالوا لابس عاري نعم هذا هو الذي ذكرهم نبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبيه غيره في صحيح مسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما ثم ذكر نساء ما قال عاريات قال كاسيات لابسة لكنه يتفصل فتحت من هنا ومن هناك قال نساء كاسيات عاريات نعم إذا قيل لك لبسك عاري فأنت من هؤلاء قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا والله لو قيلت لجبل لنهد فهل تتحملين أخت الغالية فتعالي أخت الغالية انصحي هنا وأخي الغالي انصح هناك سلم على من عرفته ابتسم في وجه هذا قد تكون الحسنة التي يتقل الله عز وجل بها حسناتك رمضان ينادي بأعلى الصوت وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله فيظن أهل الالتزام أنهم لا يحتاجون إلى هذه الآية فيقول الحق جل جلاله جميعا حتى المتقون نعم جميعا أيها المؤمنون ما قال أيها الفاسقون أيها المنافقون الضائعون الضالون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لما يا رب لعلكم تفلحون فيا من أجرم وزنا وأعد له تنور من النار تعال وأقبل فقد أغلقت أبواب النيران إن لم تتوب في رمضان فمتى ستتوب للرحيم الرحمن؟ يا من تلطخ بالربا وأعدت له أنهار من الدماء في النار تعال وأقبل فأبواب النيران كلها مغلقة هكذا يناديك رمضان يا من نبت جسده ولحمه ودمه ودم ولده وأهله من الحرام تعال فقد أغلقت أبواب النيران وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون يا من بعت الدخان يا من فتحت محلات الغنى يا من عثت بقنوات الفساد تعال فرمضان يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سيارة مجموعة شباب واحد منهم راكب في الخلف والسائق مسرع بسرعة عالية ويفحط في الشوارع اللي وراء أنطقه رب البريات قال للسائق يا فلان هد, هد ترى ما قدمنا شيء ترى ما قدمنا شيء ترى قدمنا بالسائق يقف. ثم ضربت تلك الكلمات في ذاك القلب هد, هد, هد ترى ما قدمنا شيء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان رجل ذاك السائق الآن مؤذن في أحد مساجد الرياض يرفع الأذان خمس مرات لا يسبقه في المسجد أحد كلمات يا فلان هد ترى ما قدمنا شيء ووالله نحن أحوج أن نقول لأنفسنا بأنفسنا هد ترى ما قدمت شيء ترىنا مسرعين في المعاصي فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فيا من تاجرت بالحرام أُتيَ لِأَيْ بَكْرٍ رضي الله عنه صديق هذه الأمة بطعام قام مولى من مواليه خادم من خدامه أتى له بطعام وفي كل يوم يأتيه بلقمة يسأله أبو بكر رضي الله عنه من أين لك هذا الطعام فإذ بالصاعقة في ذاك اليوم وكأنها على رأس أبي بكر بعد أن التقم اللقمة الأولى من أين لك هذا الطعام قال قد تكهنت لرجل في الجاهلية كنت أعمل نفسي نكاها وأقول سيحصل كذا فحصل ما قلت له فصار كل ما لقيني يعطيني فتغير وجهه بكر واللقمة قد مضت فيقول من رآه من أهله أنه أخذ وجعل يدخل يده في فمه حتى استفرغها كلها وأخرجها قال له من عنده غفر الله لك أنت وقفت مع الأكل خلاص من اللي راح راح قال والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا ومعها روحي لا أخرجتها لما قال سمعت حبيبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى بها هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام وهكذا يقع في قلوب من أراد الله عز وجل بهم خيرا فحبيب الغالي تعال في رمضان وفي غير رمضان فإذا تجدت فقل يا رب قلها من قلب يا من سهل عليك الشكوى تعال واشك إليه قل يا رب إذا كان العز بن عبد السلام يكلم الناس يقول والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله ووالله لن تصل ولن أصل ولن تصل أخيتي لله عز وجل لا بخشوع ولا بلذة ولا بتقرب إلى الله ولا بدمعة خالصة لله ولا بمنزلة رفيعة عند الله إلا بالله فتعال نقولها خالصة لله في سجودنا اللهم أعنا على ذكرك وأعنا على شكرك وأعنا يا رب على حسن عبادتك فأحبة الفضل ختاما هذا نداءهم من رمضان لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ليلة القدر خير من ألف شهر تخيل عشر أيام إن استطعت حبيبي الغالي أن تعتكف فيراك الله يرحمك يراك الله ساجدا قائما ممسكا لكتابه سبحانه فيمتن عليك برحمته اللهم يا رب يوفقنا لهداك واجعل عمدنا في رضاك اللهم لا تكلنا إلى أنفوسنا طرفة عين فنهلك ونضل. اللهم يا رب الأرباب يا من اخصصت أقواما في رمضان بأن جعلتهم من العتقاء من النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم أقرأ عيننا بصلاح نياتنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين اللهم اجعل رمضان وكل رمضان عزاً ونصرا للإسلام والمسلمين هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وأتوب إليه من سائر ذنوب والخطايا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأصل وسلم على الرسول الكريم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام